والليل إذا عسعث والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند بالعرش مكين مطاع ثم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِينَ وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ رب <تصفيق> العالمين